السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مستمعينا الكرام في اللقاء الثامن والعشرين من سلسلة فقهيات مع فضيلة الشيخ محمود جميل السعاد خطيب مسجد الشور. أهلا بكم فضلتي الشيخ أهلا ومرحبا بكم نستكمل الآن مع فضيلة الشيخ حديثنا عن زكاة الماء تفضل يا شيخ محمود الحمد لله رب العالمين اشهد, أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد أشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. ورسوله ثم, ثم أما بعد وقفنا, وقفنا في اللقاء, في اللقاء السابق, السابق اننا قلنا, أنا قلنا ان هناك انواع ارباع تجب فيها, فيها الزكاه قلنا, قلنا انها نقدي فصلنا, فصلنا وما في معناها قلنا يعني قلنا يعني, يعني هذا الذهب والفضه وجميع ما يطلق عليه من كل, كل العملات بشروط كل الشرط الأول الملكية التامة لهذا المال الثاني الأمر الثاني أن يبلغ النصاب يعني ما يقل من خمسة ثمانين جرام ذهب يعني مش نو يملك خمسة وثمانين جرام ذهب يعني نو يملك حق خمسة وثمانين جرام ذهب يعني لو وأنا ممتلك سبيل النساء سبعة ألف جنيه ودهال الجرام بميتين جنيه يبقى ميتين في خمسة وسبعين يبقى سبعة عشر ألف يبقى أنا لو عندي سبعة جنيه يبقى دول ممكن اشتري منهم خمسة جرام ده يبقى طالما المال اللي عندي أقدر اشتري جرام ده يبقى ده او أو اشتري بخمسمية خمسة وتسعين جرام فضة خمسمية خمسة وتسعين كرام فضة تبش معنا خمسمية خمسة وتسعين كرام فضة أو ستمين كرام بتقريب يعني قالوا لأن زي ما انا قلت, قلت الوقتي الوقت الوقت إن, ان الدينار الدينار كان, كان على عهد النبي صلى الله, الله وسلم وبارك عليه كان من زهر كان وزن الدينار كان وزن الدينار على عهد النبي محمد لما وزنوا ليه أربعة كرام ربط فالنبي الصلاة قال إني الزكان في عشرين مثقال من ذهب عشرين مثقال من ذهب العشرين مثقال ده يعني عشرين دينار العشرين دينار فرباع وربع جرام ده بخمسة وثمانين جرام ده من هنا جدك اللي ايه خمسة جرام ده طيب والخمسمائة خمسة وتسعين جرام او الخمسمائة جرام الفضة ببالضبط الخمسمائة خمسة وتسعين جرام فضة, فضة. طب ليه قال لك لاني الدرهم كان اتنين وتسعمية تسعة وتسعين او, أو آه آه آه جرام وتسعة وتسعة وتسعين و من مية. فضة. فلما, فلما نضرب, نضرب الكلام ده في ميتين يعني هو نصاب الفضة ميتين درار ميتين درار ميتين درار يوضع عم سومية خمسة وتسعين ده معنى كلمة المثقال سواء من الذهب أو من الفضه يبقى أنا عرفت دلوقتي ان أنا لو معي مال يبلق بمقدار اشتري خمسة وثمانين جرام فضه او, أو وده طبعا في عصرنا الحديث مبلغ بقوا جداً. جدا عشان كده انا هقول ليه خدنا, خدنا بنصاب ده, ده. هنقول, هنقول الكلام ده ان شاء الله لكن انا بحاول أوضحك الرؤية الرؤيه لأن منين لان زمان ان الدينار كان ده بعشر 10 دراهم كان بعشره درهم بعشر فكان العملتين سعرهم تشتت يعني, يعني كانت, كانت الفضه تساوي الذهب الفضه تساوي, تساوي قريبه من الذهب من طيب. طيب لما, لما, لما نيجي نقول بقى النوع ويبقى لنا الكيك تماما للمال عرفنا يعني نصاب يعني, يعني كلمه نصاب. نصاب ان المال بلد عندي بالله انا اقدر اشتتت بيه وتسعين جرام فضه او خمسة وثمانين جرام ذهب. ونقول بقى, بقى إحنا نأخذ من نصاب صبنه، هنا. هنأخذ من صبر ولا من صبر الذهب. هنقول الكلام ده إن شاء الله حينما يأتي, يأتي أوان بمشيئة رب العالمين. الأمر الثالث إيه, إيه الأمر الثالث؟ حولان الحو ما حوالان قلنا المرة المفتب بسرعة أن الحاو يقصر به العام الهجري مش, الهجري. الهجري. مش العام الميلادي طيب العام الهجري قدي اله يا 354 يوم يا 3505 وخمسين يوم وعلى الأربح <تصفيق> إنه 354 يوم إنك لو حطيت عليهم 11 يوم هيبقى السنة 365 وستين يوم فهو يبدأ 354 يا 355 اللي المهم إنشاء إن, إن في 11 يوم, يوم فر مبيل السنة القمرية والسنة, والسنة الشمسية اللي هي السنة الميلادية السنة الميلادية, السنة الميلادية ليست تقدرها ضبطا في الأيام والشهور خاصة في الشهور كالقمر ولذلك, ولذلك تجد اي أعظم من أعظم آيات, ايات القرآن قول رب العالمين يسألونك عن أهل الله يسألونك عن شوف ربنا بقول قل هي مواقيت للناس والحج يبقى والحاجة. أنا لو عايز مقاط مصبوط مقاط مصبوط يبقى عليها بالقمر عليها بالقمر شوف ربنا بقول يسألونك عن الأهل الله قل هي مواقيت للناس ولك يبقى, يبقى اضبط اضبط ميقات أضبط, أضبط, أضبط, أضبط, أضبط, أضبط, اضبط توقيت مش ميقات للمكان اضبط وقت هو, هو للاهلال ولذلك, ولذلك شرطت امه النبي صلى الله عليه وسلم بان عامها عام قمري العام الهجري العام الهجري ولذلك تجد أن, أن أم الامه المحمديه المفروض المفروض أن, أن يكون أن يكون التوقيت عندها والاخذ فيها بالعامل الاجري. يبقى أنا لما احسب زكاتي, زكاتي وانا بقى مش عارف وقت على, على السنة الميلادية, الميلادية أو, أو لو أنا بحسب, بحسب في واحد ينايل أبقى الحل, في الحل بتاعي أنت بقى يبقى مش الحول بتاعي واحد يناير لا. لا يبقى, يبقى الحول بتاعي يوم عشرين ديسمبر نقصت نشر, نشر طيب الحول الحول كل سنة, سنة. للناس واحد لا. لا. لا أنا بدأت, أنا بدأت تجارتي تجارتي في شهر واحد, واحد. التاني, التاني بدأت تجارت في شهر اثنين التالت بدأت في شهر ثلاثة التالت بدأت في شهر عشان كده لا ينفع لا يجوز أن يؤخر المر الزكاة رمضان يعني, يعني لو, لو الحول بتاعه, بتاعه جه عليه علي في شعبان خرج زكيه شعبان لو, لو الحول جه عليه في المحرم يخرجها في محرم لو, لو الحول جه في ربيع يبقى ما يقولش, يقولش بقى أنا انا هاجل وتطلع في, في في رمضان لا لا, لا, لا يجوز تاخير الزكاه وانما يجوز تقديم الزكاة العكس يجوز طب لماذا, لماذا لا يجوز تأخير الزكاة ويجوز تقدمها؟, تقدمها لأن تقدم فيه منفعة للفقراء أما, أما تأخيرها به ضرر للفقراء إذن الملكية التامة للماء بلوغ النصار الأمر الثالث حوالان الحو حوال. حوال. هذه من أهم الشروط أهم, أهم الشروط التي تطبق في زكاة الماء, الماء. يبقى أنا عشان أعرف أنا هدفع زكاة مال ولا لازم عندي المال ملكية تامة طيب هو ملكيه نقص نصر. بس, بس بلغ النصاب يبقى خلاص بقى ملك المقصود بالملك التام انك تملك النصاب وما, وما عداه وما عداه يبقى ممكن يبقى ليه وعليه فانا هخصم اللي عليا واحسب اللي ايه اللي طيب تعال بقى ناخد صنف وصنف أو نوع من الانواع الاربعه دول نمسك الاول الماء انا عندي ماء مضغطه عندي, عندي مال مدخر في بيتي شايله في البصف شايله في البنك بلد مقدار 85 جرام دهب تب ليه لي بتقولي 85 جرام دهب, دهب لما لي 800 جرام فضل هقول لك لأن في العصر الحديث أصبحت الفضة لا قيمة لها هو صحيح من فعل الفقير بس إحنا بنقول إيه بنقول من أراد أن يتورع يعيش الورر، يعيش الفض، يعيش, يعيش حياة الناس يبقى صاحب جود هياخد بالفض، إنما إن كان راجل عارف إني العملية صعبة عليه شوي، إني المال اللي عنده صعب على نفسه فياخد بالذكاء، طاي ياخد بالدهاء، الدهاء كان ألو الوسط عيار واحد وعشرين، الوسط عيار 21 وعشرين، شتى ثمنتاشر الله ليه؟ لإنه أوسطهم أوسطهم أو ما ضرر مفيش ضرر, ضرر, ضرر للغني وفي نفس الوقت فعصرنا الحديث أقل أقل, أقل ما يسمى بمن يسمى عنده مال اللي عمد اللي عشر يقول عشر, عشر, تلوقتي. تلوقتي. عشر, تلوقتي. عشر, تلوقتي. عشر حاجة. ما عمشي موحك ما يقدرش مصلحة مره. ما يقولوش مشروع. مشروع شوف دينا حلو إزاي يعني النهاردة يقوله أنت عشر جنيه والله ما عشر زمان اللي معه عشرة جنيه زمان كان يتجوز بيه خمسين شوف ينظر إلى حال الناس, الناس. ينظر, ينظر إلى حال الناس, الناس. إذن أخذنا بنصاب الفضة, الفضة على العين والرأس أخذنا بنصاب الزهب عيار واحد, واحد وعشرين طيب لو بعيار أربعة ما يغرش حاجة. بس اللي والخروج من الخلاف أنه يخط عيار واحد طيب ازاي يا رب, يا رب ان انا من, من الاخر وبالزكاة او روح اسأل, أسأل ايه أنا, انا كان عندي, عندي النهاردة في بيتي عشرين الف عندي في بيتي على سبيل المثال عشرين الف انا عايز اعرف العشرين الف, عارف عارف ألف انا بحاول اشرح, أشرح بالعمل يوم انا في بيتي عشرين, عشرين ألف أو أنا شايل في المصطح عشرين, عشرين ألف, ألف أو أنا شايل في البنك الإسلامي, الإسلامي لأن طبعا, طبعا زي ما أنتم عارفين حضراتكم يعني جمهور جمهور الفقهاء إلا قليل, إلا قليل إلا قليل وجمهور العلماء إلا قليل من أحلى فوائد البنوك الربوية إنما الجمهور على أن فوائد البنوك الربوية حرام لكن من باب العلم أنا قلت رائعين هناك من العلماء من أجازة لكن, لكن اسمع أخي الحبيب أنا ليه, أنا ليه فلوس في بنك ليه, بلان. ليه بلان. فلوس بسطة ليه فلوس شايلها في البيت مثلا هنفترض أنهما عشرين ألف فتح, فتح ليه سنة فتح ليه سنة, سنة. عايزة عرب أنا هدفع زكاة والمدفع المدفع. أمر ضاحق لأهل الزك من أهل الزك, الزك. الزك. الزك. بتعجلها أروح لواحد زي اخويا الحاج عادل فرجاني راجل مسلم وراجل على تقى على سبيل المثال أروح لواحد زي أخويا ابن الحاج عبد الصطار مهدي على سبيل المثال او اخوانا أصحاب, اصحاب الذهب من بيت ودي من من, من, من المهم من ان انا اذهب لواحد مسلم واحد مسلم يتقي الله عز وجل واقول بعد إذن حضرتك النهاردة سعر الذهب 21 بكام يقول لي والله, والله على سبيل النساء على سبيل النساء ادهب النهاردة بمتين جنيه او مضروب متين في خمسة وتدنيه بسبعة عشر انا عندي في البيت كام سبعة عشر الف خلاص, الف. خلاص. يبقى انا السبعة عشر الف. الف في و... هخرج, علي و... هخرج عليهم زادك و... هخرج عليهم زادك, زادك. طيب هدفع ادي يا شيخ كل الف تطلع عليك 25 جنيه طيب انا معنا 18 خلاص يبقى على من النصب بقى الحد الأدى أن تبلغ الحد أن تبلغ النصار. النصار. النصار. يبقى أنا لو, لو معنا عشر ألف مش أقوز على الزب خلال مش هدفع زكاة زكا. استغفر الله, الله. لا تجوز بأن هو محتاج. محتاج. لا لكن لا, لا, لا يدفع زكاة زكا. يبقى إذن إيه ليس, ليس عليه زكاة. زكاة طيب, طيب. يبقى المعاش تسعة عشر ألف أنا بدي كمسألة إخوان بقول كمسألة إن الدال بميتين جنيه أنا ما رفض صار صعبتها هذي لما بشتريه لعذاب يعني نسأل الله ليوس عليه على المسلمين لكن أنا بفترض إذا ما رفض صار الزكاة فطرت بساعي خمسة يبقى أنا لو خمستاشر لا تجب عليه لو معناه سبعة عشر تجب عليا الزكاة على كل ألف كان خمسة وعشرين جنيه يبقى أنا هضرب سبعة في خمسة جنيه الفقراء والمساكين وهنفصل بعد كده. كده طيب تبقى أنا معناه سبعة عشر ألف معناه سبعة عشر لازم نفسي سؤال, سؤال. لازم أسأل نفسي سؤال في الغير ما عرفش خلال حياته تقول لا يدخل, يدخل جنيه. جنيه هل أنا وفرت 16 ألف, ألف بني ده بنصحتي هل أنا وفرته بذكائي لا, لا. ده, ده هذا المال وفر بمنة, بمنة من الله وفضل منه بمنة من الله وفضل منه تبعنا عايز المال ده يتحفظ حفظ. هو ما بلقش النصب صحيح ومش واجب على أنه أعيزك لكن ما نقص مال من صدق النبي يقص قال سلاسول أقسم, أقسم عليه ما نقص مال من صدقة وإن كان يعنى بأن الصدقة هي زكاة لكن هناك باب اسمه باب الصدقة لكن هنا مش هنلزم بالخمسة عشر مش هنلزم بالايه اللي يطلع من ضميرك وانت شايف حال المسلمين طلعت طلعت على ستة عشر ألفين دينار طلعت على ستة عشر ألف عشرة دينار طلعت على كل ألف دينار مش المهم ما تحلمش نفسك المهم ما تحرمش نفسك, نفسك. طيب. طيب ده, ده بالنسبة لمال مضخ المال المضخ المال طب واحد هنا يستل طب أنا من المال ده عشان يكبري يكبري زكاة طالما بلا نصائح طب أنا معايا مال, مال بادخرو علشان أجو ابني أجو أجو زيد بلا نصائح طلع منه الزكاة طب هنا يبارك له في زواج زيدك ويا يبارك في حاجة صليت على الحبيب كده طيب ده بالنسبه للمال الايه المتضخم للمال هيجي هنا برضو مع المدخر هي واحد هيسالك سؤال يقول لك الله طيب انا بشيل المال ده على هيئه دهب بشيل المال ده على هيئه ده بشتري كل ما ربنا يرزقني ألفين ثلاثة اشتري بهم دهب دلوقتي على سبيل اللي انا في يوم الايام اخذ الذهب المعاهدة واشتري حتة فارة او اشتري عربية اشتغل عليها او اشتري عربية نركبة او اشتري حتة بيت اذا هو ادخل هذا المال في صورة ذهب في صورة ذهب, ذهب او, أو في صورة ناس, ناس بعض الناس بتتدخلوا في صورة ناس، بعض الناس بتتدخلوا في اي صورة طالما ادخلت المال في, في أي, أي صورة صور من الصور وبلغ وبلغ, وبلغ, وبلغ النصار ومرت صور عليه السنة الهجرية يبقى, يبقى لازم فيه الزكاة بعكس, بعكس بعكس إننا ربنا نرزعني ألف إثنين فقلت والله أنا زوجتي والله الله يبارك فيها يعني كل, كل ما خشي البيت تصورني اتحك وشي كل مولاها حتى تقول لي حاضر ربنا, ربنا يباركنا يبارك فيك وانا طالع كده تقول لي ربنا يجيبك بالسلامة ربنا, ربنا يخليك لينا ست طيب ست تبتئ الله في أولادي مربيه يوم أحسن تربية ست, ست, ست كويس ست ست اللي أعلى عسل, عسل النبي صلى الله عليه وسلم سلم. إذا نظر إليها صرات مش بعض نساء اليوم التي التي إذا دخلنا الزوج حولنا حياته أولا جحيم لا نحن بننصح الأخوات أني كوني للزوج خمسة دو. ان تكوني للزوج تحملي خمس صفات. صفات كوني له حبيبه وكوني له زوجه وكوني له اما وكوني له اختا وكوني له شاغله شغلي بمعنى ايه اسالي عليه اسالي عليه في التليفون كل ساعتين ثلاثه انت عامل ايه موتي لو ما شغلتهش النهارده في مليون واحده هتشغله الموبايلات الله يعني يهدي اللي فيها منافع كتير صحيح إنما يعني بجوار المنافع للأسف ظهرت المفاس فنحن بنكون للأخت الحبيبة أي أخت يعني كوني لزوجك يعني كوني له سماءا يكون لك أرضا يعني كوني له أمة يكون لك عبدا المهم ان الأخذ لا الزوج كويس. فربنا رزقني من الشركه ب 500 من مكفف دخلت دخل الجامعين قبض ألف جنيه فقال والله زوجتي انا يعني ده انا عايز اشتري لها فهو جاي اشترى لها خات يبقى شاريه لها هنا على سبيل الهديه فالست اللي بيسيتو تزيين فكل اسبوعين كل شهرين كل سنه يجيب لها حته ايه ذهب بلغ عندها الذهب النصاب. أصبح عنده 85 جرام ذهب، لكن, لكن هذا الذهب بعكس المرحلة الأولانية المرحلة الأولانية الزوج اشترى عشان يأخذوا منها بعد كده يشتري بيت يشتري عربية يشتري في أي حاجة لكن هنا الزوج اشتروا لها على سبيل الهدية على سبيل الزينة طيب بلغ عندها 85 جرام بلغ عندها 100 جرام بلغ عندها 200 جرام الأقوال التي وردت في زكاة الذهب خمسة أقوال خمسة أقوال أرجحها أرجحها شاء الله حسن الله أرجحها معنى كلمه أرجحها أرجح ان في رأي غير أرجحها أرجح أننا ذهب الزينة لا زكاة فيه. زهب الزينة لا زكاة في إنما هناك من العلماء من, من قال ان بلغ نصابا وجد فيه الزكاة والله هي مخيره أنها إن كان للزينه لا زكاة فيها واذا أميل إليه ويميل إليه كثير من العلماء وهو أرجح في أقوال علمائنا وففاهينا أن ذاهب الزينة لا زكاة فيه لأن الحديث الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل على إحدى زوجاته ووجد في يدها صوري فقال هل أخرج زكاته قالت لا فهنا, فهنا المقصود بهذا الحديث أنه يريد أن يعلمنا أنه, أنه, أنه, أنه تخرج, تخرج عن صدقة, صدقة تخرج عن صدقة, صدقة لأن النبي هل هل النبي جلس عام لم يرى في يد زوجته هذه الأشياء ولكن, ولكن هو راه من أول مره من أول مره قال ذلك والا منذ عام منذ عام مع ذلك النبي رأى في يدها عاما ثم قال هذه القول وهذا ليس, ليس في حق, حق النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا حينما رأىه من أول مرة قال ذلك الأمر الثاني هل وزنوا النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الامر يعني الباحث فيه وبحسه أخواننا وعلى رصيح اخونا الدكتور ايمن خليل صلى الله عليه وسلم خيرا ومن الناس الذين قالوا, قالوا أن, أن زكاة الذهب ااا زكاة ذهب الزينة ذهب الزينة يعني لا زكاة فيه ولكن من أمانة العلم أننا نقول أن هناك بعض العلماء من قال أن ذهب الزينة فيه زكاة فمن أراد أن يقلد أحد الأمرين فلا لا زكاة إذن خذ الأمر هو على المال المطبخ طيب هذا النسبة للنوم الأبو طيب. الأمر الثاني الأمر الثاني أن بعض أخواننا بتتدخل المال بتتدخل المال على صورة عمولات على صورة عمولات فيبقى مع سبعتاشر ألف أو مع ألف يذهب يشتري بهم دولارات معرفش أن صرح الدولار بكام بطول المهم هو راح يشتري مثلا بالعشرين ألف دول حوالي هنقول مثلا دولار بخمسة جنة مثلا مثلا ولا بستة خلنا بخمسة جنيه ولا بستة جنيه تقسم بعد ألف, ألف على الخمسة، آيو بمن أربعة ولا ثلاثة دولار، فيقول لك خلاص الشيخ خلص سبعة عشر ألف، وأنا مع معيش سبعة عشر مع ألف أو, أو معيش مع مع مع مع لا لا منقول لو ود جت دولار رديت، صليت على الحبيب، وتشتري بهذا هتلاقي نفس الكلام هيشتروا خمسة وثمانين قرشاً إذا المقصود هو الخمسة وتمانين جرام ده بدول نشتريهم بكام يورو ونشتريهم بكام دولار نشتريهم بكام ين نشتريهم بكام ريال سعودي نشتريهم بكام دينار أردني المهم إن الخمسة وتمانين جرام ده اتحققوا بأي وسيلة من الوسائل دي هافترض أن المتر الألف ريال اشتروا خمسة وثمانين غرام ده خلاص يبقى يجب يبقى يجب عندهم في دا. دا. عندنا في الآلفينان عندنا حنا بقى مصريين الداب عندنا جنيه يبقى متين في خمسة وثمانين بصفة عشر أنا آسف إنه في الموضوع لكن بحاول أسد كل صغر حتى يفتحها من ناحية إنه من الزكاة أو مش عايز يدفع زكاة وبالمناسبة يعني حتى يعني نأخذ الأمر ونختم به لإن أرى إنه الساعة اللي بكحة الزكاة وما, وما يعرفش حاجة عن زكاة المال, المال. وقاله حتى لو موجود مش ندفعها نقول لهم مجاحة الزكاة الذي يعلم أن الله فرضها وأنقرها, وأنقرها كفريضة كافر بمعومة النبي محمد. محمد هذه هي الأولى الثاني أننا يعني نريد أن, أن نبشر هؤلاء الكانزين الذين لا يريدون يدفعوا أن يدفعوا زكاة, زكاة أموالهم نقول لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي يعني يسمعه المرء منه يعني كما يقولون يعني نسأل الله السلامة جسم بترعش هذا الحديث يقول النبي صلى الله وسلم وبارك عليه في مراه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي ورينة رضي الله عنه أقول الحديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم من حديث أبي هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب, صاحب كنز أي مال لا يؤدي زكاته, زكاته سلم يا رب سلم يا رب لا يؤدي زكاته إلا أخمي عليه في نار جهنم فيجعل له صفائح من نار فتقوى بها جانبه وجبهتهم يوما يوما, يوماً جانبيه وجانبيه وجبهتهم يوما يوما يحكم الله فيه بين عباده يوم يحكم الله فيه بين عباده كان اسمع كان مقداره خمسين الف سنه ثم يرى سبيلهم الى الجنه او الى النار هل, هل تصدق هل هل أنك, انك ان منع الزكاه ستقوى خمسين الف سنه في يوم القيامه يوما, يوماً واحدا خمسين الف سنه فما, فما بالك ان تم, تم احراق مانع الزكاه يومين من ايام يوم القيامة, يوم القيامه بمائه الف سنه سلم يا, سلم يا, رب. سلم يا, رب. يا رب هذه هذا تحذير إلى مانعي الزكاة واختم بما قاله ابن عباس رضوان الله عليه قال سلاس آيات نزلت مقرونة بسلاس لا يقبل الله واحدة بغير قرينتها قال تعالى وقدره الا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا فلا يقبل الله عبادة له مع عقوق الوالدين، ثم يقول, يقول رب العالمين، وقالت تعالى وقالت عال، وأقيم الصلاة وآت الزكاة فلا تقبل الصلاة مع من الزكاة، فمن بلغ النصاب عنده عليه أن يخرج الزكاة وإلى لقاء آخر في الحلقة القادمة نفسر النوع الثاني من الزكاة، أسأل الله أن يجمعنا على خير والله تعالى أعلى وأعلم وأمن وأرحم وإلى لقاء آخر. توضيعهم الله رب العالمين وصلي لهم وسلم وبارك على سيدنا محمد شكرا لك فضيله الشيخ على هذا الحديث كما نشكركم أعزائي المستمعين على حسن استماعكم وإلى لقاء آخر إن شاء, إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته